বিভিন্ন দেশ এবং ভাষা জন লন্ডন থেকে এসেছে জন من لندن جان من لندن لندن تقع لندن في بريطانيا العظمى تقع لندن في بريطانيا العظمى هو يتكلم الإنجليزية هو يتكلم الانجليزيه ماريا مادريد تي كيش تسي؟ من مادريد ماريا من مادريد مادريد سبيني اوبس تقع مادريد في اسبانيا تقع مادريد في اسبانيا او سبانيش باشا بولي هي تتكلم الاسبانية هي تتكلم الاسبانية بيتر ابن مارتا بارلين ته كيشة بيتر و مارتا من برلين بارلين جرماني ته عبسته تو؟ تقع برلين في ألمانيا تقع برلين في ألمانيا তোমরা দুজনেই কি জার্মান বলো লন্ডন একটি রাজধানী লন্ডন লন্ডন আসিমা মাদ্রিদ এবং বার্লিন রাজধানী মাদ্রিদ ওয়া عاصمتان ايضا مدريد وبرلين عاصمتان ايضا राजधानी গুলো বড় এবং কোলাহলপূর্ণ হয় العواصم كبيرة وصاخبه العواصم كبيره وصاخبه فرانس تقع فرنسا في أوروبا تقع في أوروبا م أفريقيا وسط تقع مصر في أفريقيا تقع مصر في أفريقيا جابانياوب تقع اليابان في آسيا تقع اليابان في آسيا كندا أمريكا وبو تقع كندا في أمريكا الشماليه تقع كندا في امريكا الشماليه بنما مدوى في امريكا الوسطى تقع في امريكا الوسطى برازيل جنوب امريكاهيىه تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية